بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة م ا ل ح ق وما أدراك مالح ما د ر ا ك م الحق ه كذبت ثمود ع ا د ب ا ل ق ا ر ع فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا ع َ ا د ُ فَأُهْلِكُوا بِرِيحِ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ ل َ ي َ ا ل ِ و َ ث َ م َ ا ن ِ ي َ ة أَيَّامٍ ح ُ س ُ و م َ ا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا ص َ ر ع َ ا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خ َ ا و ِ ي َ ة ٍ فَهَلْ تَرَا ل َ ه ُ م م ِ ن بَاقِيَةٍ و ج أ َ ف ِ ر ع َ و ن ُ وَمَا قَبَلَهُ و َ ا ل ْ م ُ ؤ ت َّ ف ك َ ا ت ُ ب ِ ا ل خ َ ا ط ِ ئ َ ة ف َ ع ص َ و ا ر َ س ُ و ل ر َ ب ِّ ه ِ م فَأَخَذَهُمْ أَخْذَ ا ل ر ا ب ِ ي َ ة إ ِ ن ّ لَمَّا ط َ غ َ ل م َ ا أ ح َ م َ ل ْ ن َ ا ك ُ م فِي ا ل ج ا ر ِ ي َ ة ل ِ ن َ ج ع ل ه َ ا لَكُمْ ت َ ذ ك ِ ر َ ة و َ ت َ ع ي َ ه َ ا أ ُ ذ ن ُ و ا ع ي ا فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال، فدكت د ك ة واحدة، فيوم إذٌ الواقعة وشقت السماء فهي يومئذ وهي والملك على أرجائها والملك على أ ر ج ا ويحمل عرش ربك فوقهم يوم ِ ذ ن ثمانية يوم ِ ذ ن تعرضون يوم ِ ذ ن تعرضون يوم ِ ذ ن أعرضون لا ت خ ف ف منكم خافية، فأما من أُوتِي كتابه بيمينه فيقولها أم قرأ كتابه؟ فأما من أُوتي كتابه بيمنه ي فيقولها أمقرؤ أ كتابيه إني ظننت أن ملا في حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا وشربوا هنيئا بما أسلفتم كلوا وشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وَأَمَّا م َ ن ْ أ ُ و ت ِ ي َ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ وَأَمَّا م َ ن ْ أ ُ و ت ي َ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ ف َ ي َ ق ُ و ل ف َ ي َ ق ُ و ل َ ا ل َْ ت َ ن ِ ي ل َ م ْ أ ُ و ت َ كِتَابِيَ ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني م ا ل ي ة هلك عني سلطاني وأم ما من أُوتِي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أُوت كتابيا فيقول يا ليتني لم أُوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا يا ليتها كانت ا ل ب ا ض ي ة ما أ غ ن ى ع ن ّ ي ماليا َ ل ك عن طانية خذوه ف غ ل و ن خذوه فقلون ثم الجحيم صلون ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فسلكون ا إنه كان بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا ي َ ح ُّْ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ف َ ل َ ي ْ س َ لَهُ الْيَوْمَ هُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إلَّا مِنْ غِسْلٍ لَا يَأْكُلُهُ إلَّا الْخَاطِئُونَ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 وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح بسم ربك العظيم